It's mended don't care love no. He 11... Ve ne Zoom. Um. achieved Fakat sen umnen ثم إنكم بعد ذلك لمن na no. भाड़ू Ah uh -huh. أفلا <تصفيق> تستكون <تصفيق> <تصفيق> I a uh -huh. وَقُل رَّبِّ أَنزِلْ Well, fine. Man